سَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن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 وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ أُسْنِدَتْ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُفَتَّوْنَ وَإِذَا طُلِبَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ وَرَّاؤُسُهُمْ لَوْ وَرَّاؤُسُهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وهم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 وَِنَّه خَزَاهِنُ السَّموَات والالْأَرضِ وَلاِ المُنَافِينَ لا يَفَّغون يَقولونَ ل إر جَعْن المدينينَةِ لاَا يُخْرجََّ الأعَزُ مِهَا الأذَل وَلِلَّهِ عِززَّةُ وَلِرَسُونهِ وَلِمُؤْمنِنينَ وَِمُنَافِطين وََِّمُنَافِطينَ لا يَعْنمُ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 فَيَقُولُ رَبِّ لَنَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَاصْدُقْ وَعْدَكَ أَنْتَ مِنَ الصَّالِحِينَ وَلَنْ يُخْزِيَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ قَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ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 عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقته النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تقرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة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 وَمَو قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْق فَ فِقُمِماا آتَهُُ الله لَا يكَلِّف الله وَونَفْسن إَِّ مَا آتََا سَيجعلُ اللهَّ بَعْد عُسْرين يُسْر وَوكَأّ قَريَةٍ عَتَتْ أننْ أأَمِْ رَبّهَا وَرُسُِه فَحاسَبَن فَحاسَبَنهَا حسَابَ شَدَ وَعددََّ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 الله النَّذِي خَلَقَ سَ سَماوات وَمنِنَ الأررض مِثْهُ يتَزَّلُ الأمرُْ بَْنَهُ يتَنزَّلُ الأمرُْ بَْنَهَُّ للتَعْنَمُوا أن الله على كُلّ شيءَي قَدير وَأَ اللهه قدَحاقَ وَأَ اللهَّ قَ حاقَ بكُّ شيءَ ع الم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 وَإِذْ أَسَرُ النَّ بِي إِلََا بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدثَ فَلَمما نَببَت بِه وَأَوهَرَغ اللهَّ فَلَمَّ نَببَّت بِهِ وَأَوهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عأَرَى فَ بَعْبَهُ وَأَعْرَبَعَبَْ فَلَمَّا نَببهَا بِهِ قَالََتْ مَنْ أَمبَكَهَا قَا نَببانِيعَِيمقَبب إن توبا الى الله فقد صغت قلوب طما وان تظاهر وان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير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 يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة علينا ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما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 ضرب الله مثلا للذين كفروا امراه نوح وامراه لوط كانت كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وطيل ادخل النار وطيل ادخل النار مع الداخلين وَضَابَ اللههُ مَتَلَّ النَّبِينَ آمنُ رأتَكِي العوونَ إقالانَة رَبِّ بِنِ لعِندَك بَتَك إقالَة رَبّ بِنِليعندَكَ بَيثَم فِي الجََّةِ وََجن مِ فرعوونَ وَعمللِ وَنَجنن مِ فرعوونَ وَعملِه, ونجني من وعمله ونجني من القوم الظالمين فَنَر مَ بنَةَ إمانَّتي أحصَنَت صجنَا فَلَفَخْن فيِي مِوحنا فَنَفَخْن فيِيه مِوحن وَفضَدَّ قَْتْ بكماتِ رَبّهَا وَكُتمِ وَفضَد قْ بكمات رَبّهَا وَكتُبِه وَوكانتْ مِ القان